م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج الاعلامي إ ع ل م تقدم ي قريباً قريباً ترون ا ل ج ي رهيبة ب بعقري ة صراعاً ترى ديارك وسوف تكون ل لأجل ك ا حسام برا ر ر ك ق ب قريباً, قريباً ترون العجيبة صراعاً رهيبة وسوف ترى بعقري ا صراعاً ديارك ترون ترى وسوف تكون ا ل م ع ا ل ك ل أ ج ل ي دمارك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثار سمت منحرى ب أ ش ب ا ح ل ي ل وفتيان هول وتفجير ويل لكي ي ض ح ر مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثار سمت منحرا باشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحرا ب د أ ت م قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي اذا اسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتن كبرا ب د أ ت م قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إ ذ ا اسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا إ ذ ا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت ل غ ى ا م س ع ر تلظى الرصاص وجاء القصاص فاين المناص شرار ا ل و ر ا ء إ ذ ا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لغا تلظى الرصاص وجاء القصاص المناص الوراء مسعرا وجاء شرار إليكم سنأتي فأين بذبح وموت بخوف وصمت نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا ا ل خ س ا ر ة وعودوا فرارا بليل ا ل س ر ا ء إ ل ي ك م سنات ت وموتي بخوف وصمتي بذبح بخوف نشق ل ل ع ر ا ف ش م جهارا فذوقوا ا ل خ س ا ر ة وعودوا فرارا بليل السرى إ ذ ا الكفر ماجا و أ ر غ ى وهاجا م ل أ ن ا الفجاج ة دما احمرا بسمر الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إ ذ ا عسكر اتيناتينا أتينا، بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرا نخوض الحتوف ة نرص الصفوف نموت و ط و ف ا ك أ س د الشراء